عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وتيما وأسيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم غلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينهم فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت سمر رأيت نعيم وملكا كبيرا عليهم ثياب سدوس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 كان علي من حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما